لا يwana ي كنا تزوجوا عن أهل سانه لها، وكان for uh him. -huh. Uh -huh. فالأنتم بالنبيتكم سمعكم وَقَدْ أَنْتَ تَخْفُونَ